قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر رواه الطبراني وابن المبارك قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن امنائهم وعلمائهم فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا إن من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر إن من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه الطبراني وابن المبارك. إن من اشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. إن من أشرات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. رواه الطبراني وابن المبارك